ص كره غداره الكره قاتله غداره غداره غداره غداره انت كنترول مش ممكن اهداف الميسي ميسي الضربه الاخيره الله الله الله الله الله ان يست غداره غداره غداره غداره غداره غداره غداره ابكي يا مالودا الله على غدر الكوره الله على غدر الزمان الله على غدر الدنيا الله على غدر الايام مش ممكن البرشا لروما البرشا لروما البرشا لروما شوف الحظ قلت لك ستعاقب قلت الله على العقاب الله يا له من عقاب في الوقت القاسي ماسي مررها ان يستضربها ادخل خشي خشي خشي هكذا خشت الكورة دخلت الكوره دخلت في مر مش ممكن على إثارة مش ممكن إثارة اجري يا كورديولا اجري كأنك كارل أويس. اجري يا نيستا كأنك بان جونسون مش ممكن يا توي أبولدون هل أنت مع البرسة أنتو تشجعت شلسي الليلة يا لامبارد مش مكتوبالك يا إسيان مش ملعوبالك مش ممكن البرسة سرق انتصار ولكنه أحلى انتصار